<متحدث> دولتي باقية للعيدة رامية جندها يهتفون إنها باقية دولتي باقية للعيدة جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد <متحدث> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يستطيع القلنة عن أو ناكسا إذن الأهان تيمبا كسر دوا هذا برنامج إذا عاد إسلام الهجرتين و معلم از نینه تاریخ نکو استرس نتایج توان کبیش شوال تاکه کلان نکو آدین و حسيت وساعين اجلس عن كرتان برتا انه كلنا انترنت كا يصير وكل فيسبوك برنامج كاين تضابط كا نحكي له جسد دانتان هدو علية مه حبين تورك دولة الاسلامي دولة لو برنامج تحناها او انك يسوي ترجمني سانالكم مثابير حبين تيغاز قاس كا حلوبه الجهات كا إيا إيا بقاندون وليس كلاه أبو بكر يا أبو خصورة لأنك فرسمتنا وحايا نهاية ساعدة ولكن تاعات أستهى جندها الأوفية قد أشاد البناء عاليا في السماء عاليا, عاليا, عاليا لا يرى معتني برنامج كي نحبين تورك الدولة الإسلامية يسبب عن نهاية وحايا نهاية ولكن أبو صفوف القواد وكورا لأم وجوور القواد ما بقى من كذا غير كبر والرصاص القواد ورك دولة الإسلام ويرض أي فلية مجهزين الدولة الإسلامية الأسبوع أن صور دافئة قارك هو استعاشن ورر. سدوا كلا قصارى لما شيء دواء إيه قارك قاله الامرتدين تأييأ كارون دافئ. الجديد إيه علوه. كأو قارك كقوات كان تقوات فجاش ولا يا العراق. تأو فلسي كنتم ورر. وحنا كأشياء قصارى أسبوع ولا هذا الشام أيه إذا نجشيت قال أنت لباد وح أي فليين تضبيه تموير أو أي سجال إلى ما تنحب نض وحيرت دمشي دعو عسكو جرتكس وجرتي ولا هذا قال بيتك أفريقيا أيه فلسي الفليسي سجال وير دعو دمشي دعو عيكونه قاين تضبيه إلى ما تنحب نض ولا هذا برتماه أفريقيا أيه إذا أفر أفروير واحنا لما شيء دعو عكون قضيت طب نحب نوت ولا ليبيا أيها إذا نفولسي سده وائر وحنا لما شيء دعو عكون قضيت سده بنوت ولا إذا جمهورية أيها إذا نفولسي نوت ولا باكستان وحنا نوت ولا إذا هاتا نزدول تاجنا بعد وين كيقومهم سناء دعيس بوعي إن صدافين قصار اللي حلق أسوق هرحك و مدراف في عراق كديبو يروح لسق مجهدين توقف يستين حكومة دراف في دولة عراق أي تاجر عن قال عالم كأي أولي ل كل ما سدر باحون لسق كذي ما أنا يا هلي ييد يه الدولة دا إسلامي جا مجهدين تقولي العراق أي سيل بجباره ويروح لسق كذا كأهر في دولة اسبوعين اين سوودافay mujahideen tu gardsiin hukoomada raafidada iraqa saare li xaalada yadoo galadooda ku dilay kuna dhaawacay in ka badan 70 kamid ee saraakiishii ee ee madax hukoomada bagdaad sidoo kale mujahideen ka ayaa burburiyay ku dhaawacay saddon kamid ee gaadiid ka dagaal ay leeyihiin raafidada iraaq halka sidoo kale to waxyeelo gaarseen diyaarad dagaal oo ahl mucalaayo qana helicopter سيدو كله واحد من شيء دار وساقاري مرتدين تيسارنا ديارة دع سي نسيب بلاننا يا يا علاس قص زيادة دا نحن حكومة بقديم يكونوا الكلموين كأي سياج قالا دا عالم كأي حكومة دار في دا طهران دان كلام مجهزين تقولين خراسان أيام دقيسال لجمل تريق باجرام كأو حرن واحد دولك أو كم داسال ككل هي أفغانستان ونحن نكون يلامن باروان ادعوا قوي عسما دا, دا كاس أفغانستان مجهدين تأيياب ليه إن صارنا فوق رأس حيكون قادة بس الإجمالي الطريق ومرائخ كلية حلو ومرائخ كهشيز لقى ليك واحد طالبان آم مرتدين تأه وضم بنتي ورجيس قالنا بأوشعين تيجي له هالقل كيلو وما قاعد دري دولان كبيج بحيث أوجي بسسه دحد دولان كان بركة صنعيا سوينا جاي بري واحد او أه هالقل بلارن أهيك قب قاتل لبيت تون كمل الولايات كدولة إسلامية دولا كان أه هكيس دحد أي مجهدين تقول أواقعنا أي واحد وكلا دعي عراق شام خراسان يمن سيناء الصوماليا ليبيا جلبيت كيبر تمع أفريقيا هندية، إيو باكستان تيرادا ويرادا نأيا جرتلوه بقول سديدي لباتن ويره وحنا كده شد مشي دواء عفر بقول كوي سياش الملتدين يرفضين كوجرتة بنك كله مجهدين كأي مال مه تونك أي أوسع كان بلارن كبر بري بقول لبي لباتن كمدة جديدة كده قال وجهور البغاد مع بقاء من كلام غير كفر الأبد والرساصوك والجسوب فرتد كيف أبطل مقام في السندات يا صاحفي المكرم يا صاحفي المكرم أتبوء ما كان وحوا هولك أنا بقصورة وينوس وجيدين إيه حبينتي الإسلام وحيستودي هاي ولا ولالكن ابو بكر إسلامية مؤسسة الفرقان تقدم كلمة صوتية للمتحدث الرسمي للدولة الإسلامية. الشيخ المهاجر أبي حمزة القرشي حفظه مؤسسة الله مؤسسة الوربانية الفرقانية مالينتي جمعة تارغضوا هادلحة الشوال كن أفرباق الكوي أفرتن كيجريا وحي بايسي كلمة أصدري أفايين كالدورة الإسلامية الشيخ أبو حمزه القرشي الله حفظيه كلمته لنعيبضاً تابنيسي أي عوان لو قلقيه وسيعلم الكفار لمن عقب الدار تاس أو أهقيب كميدا آياد اللوي أفرتنات إسورة الرعدي وحانا لغا ديهان كراسيد الدولة دي إسلاميجاه اي تاهي مدلاغو تاجي كتابك يسونده واي روحي او دبقال انتبادن فريما هايو كلمات كهوغان كسره الدولة دي إسلاميجاه وحو اركيا اينا كوخطنط آياد حديث كلمدا يا لنا جيسن كرام مدرس قالي صدّن دقيقة شاني صدّن البرقسي وحين الشيخ وقيبه حرقه الله سبحانه وتعالى فرعوني يقوم كيسا وديسا مركي أيدوك كور كو كدب استقاو كسلدا يقار كم ديسا سدا دوفانو عييانو سدا انجرت أي حي وحي لم داء لكن الله هيأت المامي هلك أي جرسنا هيئن دبيدا كجلان دين تيودتكم وهلا يقوم ضي أشي كذا يك عبر قاتان وحن قصة ده صل غصغة القرآن لعقرية إلا كدب شاق يا كتسالي صدق سو يهين فرعوني الضوقي دعسر غاني نجقنا وحمنة المامين هدية سن قرآن كوجر لهين شكذا هلاقة فرعوني قام كيس الله أرك لها ما أنت دت أرن يا شاق فسبحان الله العظيم الذي جعل بحكمته ذكر فرعون وطغيانه في كتاب الله باحمان اودن كنزهن كاسو فرعون يحد غدبكيسو كشيك كتاب لا إلا الا ما لنتقيامه سي او او اغو الروح والباو عقل ايو قراد ووحكو فامله ايو سي اي اغو فقادا ما سير كاعد والباو لولك كوركيسا سادسا حسوقو لكن دواقيد دا عسرقان هادلاجوغا وحيتو سالو ايو كو دايشوكا غاليكتين فراون سي اي تا الله ايانكم هاتسانق سيدي فرعون كدقى مدوارتا هاتيس انتاجر لهين وحان اركلهين تواقيد عسرقانو ارانيا فرعون وحو اهانين واناكسان اولاد دقالمين نبي موسى عليه السلام سيو ووهرتوا اسكداجي نبي الله موسى وكدوني يي انو دي تقوم كيسكو بدلو سيدي وفرعون شكتي قال الله تبارك وتعالى وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه <تسجيل> فرعون وهو يري اسي دايا ان موسى ها هو يرت وحان كبقي يا انو بدلو اما او دولكا كوسو موجيو لدينكم او اي يظهر في الارض الفساد شيق يا انت اقدر ان قالدا مانتا هي سيدي فرعون شيغانيا ان اي ايغو يهين كو كا فكر يا وناغي مصلحه ددكا وحين عييدنكودا هبين يا مالين غمادا يا ددكا مسلمينتا كا دقييان غاسيال حلك كو كوهالاكساميا كو كو كان وحون شاق الشقي إنه الله كم الصحيح فهمكا كنا إن ذقبيك عبر قاد الشدة هلاقي أصيبيكوا إيه كهري إيه مجرميتها كواس او الله سبحانه وتعالى او غور ما يحال قاضي هلك أيكوا دميين أنت كدب أيشاق ما يعذر كم دحين تنقل هذا كلاجبيه كورونا السقوف فهينك بقياس الدواقي دمانته الله قصلي ذي مخلوقات كيس كانوا غد عيسن كاس أو شاق الشقي إنه هذه سنة الله العظيم التي لا تتبدل ولا تتغير يحذر سبحانه وتعالى تانيوى سنة الالهي ايه ان ايهان مرنبس بدلينين وادقنين او الله ادري الضواقيد سمن والبا وحون حسوسين ايه عرديس ايه حنون كعقابتيس او كسه لذعيد والبا او لدقال انت دينتيس ايه دي الله قدنسي ايه قيبير او عذابتيس كميدا سيه يوصو الله بتان حد قذب كوضا Ad danka kalana u نصر kisa الله nasri ad dhwamada Allah e Mwohiddiin ta'a. Waxan sood dirnei adigohar ta'a Nabi Muhammad wa Rasul, waxayna tolkoda uliyima adein aya da'a da'a da'a. وحنا الدوشينا اهادي اهيلنتا الداتك مؤمنين تا شاقا ياد دواقيد عالم تحسوسيه قيبير اوهو كمي داجرا امتي اي اغاستين داتك مسلمين تا الساقو ازدولتا كسا ميهي سيدوا الله وغا ارغوذي قدوم ديس موحدين الله سبحانه وتعالى تعالى ادنكوا Wixi aad samaysayn o kale, kadimarki aadla da galantayn dien tiisiya awliye diisa. Aadna isu waha barwaqtayn dowlad islami ga ah, seda harradiga wa xubnaa mwax dien tayoogu firreyn wa doyinka. Kadibdu qeymiyin ar xandarada ahaha, muslimiynto na ay guriho da u lazimein, baq dien ay kaqbaan sawaariq dien alnoo meldayin. Wa, tan maant allaha falda gisaad ar kaysaan, seda baqtiyi dien alloogu so towari wa wa idin ka ku jira bandow habeen iyo maalin mana wudan in aad gurihiina kasoobaxdan sidoo kale waxaad godoomiseen dhulalka muslimiinta sida Mosul sirta baaguus iyo meelo kale waxaad noo diideen in la galiyo cunadi iyo abitaanki maanta allah fadlijisidinka iyo idinku soo laabtay oo waxaad noqoteen kuwo baryootama si ay أصبحتم تستجدون المساعدات بعد أن فقد كثير منكم كل ما يملكون. شاق أسي ودقق الشدسة وكدجنا يهلاج كل عيق مضاه كفرج عالم كأي ري. وإن كنتم فرحتم يوما بما أصابنا من القتل والتدمر. هدي أدمال كفر حدين وحين أسيب يأضل إبربرين أ. الله ما هدي سوحين أسيب ما أنت أن كفر حينا وحي إذن أسيب أو أه عذابك الله كأسو أتكرستين وحان الله ويدسانينا إنه نوكي نصلي ذ كدبن أتلا كلن تان عذابك أسمت كدرن الله إذن كيس مركات قيامها تقتان عذابك وينا وما لنت مرجدي يشلي ذا حديث أيضا كتب كين إلهينا أيضا رومينين. أكبر لكم يوم القيامة يوم الحسرة والندامة إن لم تتو ب بالله العظيم وري كلمه دي عجيب كهيد اشيقه ابي حمزه اييونكو جيرناي و هو شيخ و هبار كلا دولعي قالد عالم كانويده كلا دوون دنكه كلا نو و هو ادعيه الله كبد باديا افوين كمصايبته يخودرها ان كوخس لا هين انتكديب ايو شيخ ابو حمزه صهاد القاضي علماء السوق مرتدينتا ههادي जेल غرب تاغان تعالى أن ينتقم من سحرة العصر علماء الطواغيت المجادلين عنه. وحن الله ودي سننا إنو كارق تسحر ليش عصرنا وعلم دحن أضداد طواغيدا ونمل مريم بعد الكستو كصبح. Waxan aragne sida e mihna di uuddan bese e fareska uudda da la yeen unabboorina yeen xiritanka masajida. Jojinta jom'a da yo jama'aatka. Sida wakala jojinta hački yo عmarda. Iyo wax badano kamida sha'airta islamka. Iyago ku an du'una ya bagdin lagaqa bufa fitanka fareska. Xilya ika a Musayi hiin isu imaatan ka fisqiga. Sida kalabieda iyo hulalka lagu ni kio. Waxay sida wakala ka a Musayi isu imaatinada kufriga shirkiga. Sida kanisa iyo ma'abida mushrikinta. وابا ان لا يرأوك لي, لي عدرك كما بفاف مساجد المسلمين تموياني انتاس او ادر وحي او يالين وهو كان سنان تدواقيد هاد يجر شيغانية اني كشقينيان بدقال يدي عافيمات كددك حل اي حبسياد وجران كمانان مسلمين هل كان ايكول الدنسين اي فيها العذاب وتنتشر فيها مختلف يا Illa gorme ayaadka dibdaqe saan uhilinta ddinta iyo la dagaalan ka adawga Allah iya adaw gina wa mahaeyi idurdaar ka anta hesataan Allah hurti safadiga aadka fadisaan wajib kaas ayu yuri sheq Abu Hamza al Qureshi Allah hifdiye Wali daga isteyal uxa anbartanka ka gajrna kalima di muhim ka heid ee kaso baxte do lada islamiga Waxaqe baan daxe ee kalima do u shaqa ka ghaa hadlay sida qelafada islam ka hal ba'aad logu lisao gudiktai Him looyin ki adawga ee kalahaayani wilayaad ka qura saan Afrika طالبان ومن هذه المشاريع الاتفاق بشأن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان waa kaliye waa ka mid ah mashaariicda sheeshiski kubitaanka ciidanka mareykanka ee afgaanista kaasoo xaqiiqdiisu aheyd go' loo hubinayo baahidaagta iyo xufaysiga ka dhaxeeyay silibiyint iyo malayshiyaad ka dalibaan ee murtidiinta ah ee تاس او اي كومي دايسان يهين مرتدينت داليبان مشركين تالرافي ددا ايو كوحاها كفرقة ايو ريددا تشيس كاس نموسان هرقلين هادي ايسان جرل هين حملا دي عيدان كسليبيين تا مرايكا ايو كسو قادين من ديقادن ننجر هار تاس او اي كواد قيبقاتين عيدمان ريددا بكستان يو افغانستان Iya sida wa kalam ila shihaat ka kaladwan ay ogo hura yaan murtaddinta taliban. Inta kadib waxe moodeen inay tirtireen dawladda islamiga. Tulkana ay hurasteen. Lakin Allah fadligi sammalo hodi wubaba ay. Hidi diloy in kodi na waxa beyni idamada dawladda islamiga. Maha yelay hul gulado di kamaya san suulin. Inay galgele yaan barta maa عasimada dawaqida. Iyo degaan nada kaladwan ay Afganistan. Ayago hurdada udi da yita xaluf kasali biyinti بر بوریان خرسیاش یکو تامیان مجهادین تو نو حس کوبالند سرایی نیسی و ددانان بیکسشده امده گالده ایلا دلکلگده هی را شکی گذاه دینت الاهین الگرخان جلی الله این کیس صدوع کلم مجهادین تو کمزولی ددانان فشلنت دمان خرسیاش عده و جن عدی سکل دوان وحنا الله سبحان و تعالى ودی سنینا اینو جهاد کودا برکیو و نکری قواعد انت كذب يوشاق وجه العديد من كاسيه ربوت كجهاد كعسر غنوا وولايه عراقه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 هذا مشركين تأي أبادلين سياسيين تودان عسيادها سيد وقلانا يوحسوا قين عيداً كودا انتاكد يا فرين كل الأدري مشركين تنعيد هذا وحون يري. يرين يا رافضة العراق ويا صيرية الشام اوغادا رافداد عراق نسيري دا شام مجوس دا حنحن اي ايران اي سيدو اكلي حوثيين تا مشركين تا خبور عابدك اهو اوغادا ان دا غال كاين او دا حياء او يهي مد أو كرتان اهلنا ام ايهدين الله ايهدين كيس وحان قوانسانا اينا سن مالين اينا سوامارين اانان بيجينا نجاستا اكود دادين ان لول كدوشي سا و اركتين نسيري دا شام ايه سيدا كله يوين كينا لووين يمركي أصاب بحان سيئي النولادة غالماان وحاكال الضفايس كمائن تلبح يدا قتالنا ولا تعود تتخطفها كمائن ومفارز الأسود Qaibaha dhambe e kalimada yushaqa kaga hadlay, malhamada haq idhamada qilaafada e kawadaan wukhoigia galbaedka Afrika, iyo sida e salibiyinta ya murtaddinta Allah wujabiyay dagalka, sida wakala wuxu soha dal qaada in murtaddinta al qaida da maqribul islam, ewa iyi dhambe kusabirean si an tos ehen safka galada, ayyagwa ku an duqoun e ya surta galimada wada hada lalafura ddawaqida murtaddinta, danka kalana lada galanka mujahidinta kura janeye inay kanabad galan, salibiyinta gobal kakusugan, Sida la wad ugi hayal qaħdada maqrib ul-Islam aya wixi hixisukuli jiraan qaar kamida daulada ha ridada. Aya gwa bila kohorna dal baday wada haza l-eyla galaan daulada ridada dal kaasimali. A danka kalamu jahidint aya halgon kooda kadanka aha murtaddinti yusali biyinti u suwi jira Afrikaanti yora l-galbayt kakua xaqyijijay. Gula l-izdabad joog a, allaha fadligi sana afka'i id da uddara. أرينيكاسو ويكدح لين نصر يفتحي سببا بينكوا حبذا أو طابع سنة القاعدة أم يكون لكن مرتدين القاعدة أيضا أرينيكاسو من أيا الدجال أن لا ميل بينكوا إعلاميا عيدا كخلافة جرتين الله يندب بذا أوعيدا كذا كمذا أو لا شيء إني قرشني بينكوا بيريد عيدا ضد لكن الله ككل من وإن جنود الخلافة قد أج لو قتهم وصبروا على أذاهم إذا كقلافده وحب الج دغ كدة ليبكو وض قات سندب ان تاسن وح غيرين حق هؤلاء كودا يدربون العلم جودنا وحيقول الدود يندوعاهم يدعوون لكن دجرتودا ودهم بيسئ كدب دجال كواح أقول نخضي ويدل مجدو كهكذا مايو إن جعان بيرأهلوه قبتمو يعني حدية إلا دجالن كانوا كسولابان وأن كلابن دونا مركلة وحنأحينا بإذن الله تعالى هزيموين إيران لهم من جديد ولدينا من الهزائم لهم الله تعالى مزيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحميد ولك المديع عنوان كيدو وها وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ينكوج ذي جريء وحومر كان شاقب وحمزة الله له ريفرين أدرى عيدا كخلافة يكوكا السجن دون الدعالة ذا وإلى أجناد الخلافة في كل مكان بارك الله تعالى بكم وبجهادكم وبعملياتكم الأخيرة وحان هي هاي عيدن كاقلافضا ميل جوغان الله سبحانه وتعالى هبرك يوجهاد كينا يهول قلدينا اغدن تاس او قلق <تصفيق> شيح حكومات كي احزاب تكفرقا يوردادا ميل والبأي جوغان الله معينا هاء هذا. وحاد دوني دا كفاج عسين كارون افعاشينا ما وحي عدوغا إلهي كورير سيهين قابكي أي إذن هورستاغي لهايين هور قلدين وعلين لهايين آر انكاسنا وحي كوب بحيين وحوال بوئي لكن الله فدلغي سوحي لكل من وحي أي ملييين وحك دوان وقاد والا لهينا الله درتي سو جعلنا هايو إن دريقان أويه مدآت أو دير آد وحانا مانا إن لو سهي الله سبحانه وتعالى وحي يري وقال سبحانه تلك الدار تأخيرو وحن اوهي السيني قوى ان دوني ني اسلويني يوفساد كاللو الكوكوركيسة عريب تدمبنا وحي أسرق نعطيكوا متقين تاء وحنف تاني يدينك بإدين دردار مينا عبسا الله وين سمو خطا يسق قرصان انتبه وحنقوا وين إين لقدر صدام ودم وحي الله أكتيس الله عليه بشان آن هي إيو بلدك آن حرام بأي حارام إدن في بلدكم هذا فارين تاسدح دي دا وحامركي وغريسي وشاق كسو قدبن إياه سلاان غاره واميك مومنين تا بي إبراهيم الهاشمي القورشي ودريو نماعن عيدماد دولاد إسلاميغا دي هول قلودو دي غارهان انت اللو جري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 وإني سنقلب تني عربدينا كدالين دغرغ الله وين وحاد كال ميساتان صبرك و صلاه دا ميد ولبو ايدن كميد ان الله يقينسد ان الله وسنجبين قلوب المؤمنين وحاد نوغتان ان ولاليهم يغو الله تلصارن يايي سنمالين ايدن هلمامين و خاينا دالي دونا انت كرانكود اه سيدي اي ايدن سو لهايين اينا ايدن كغ ارغودل لهايين كو خبسيه ايدن كو حايو اي دبي صبر او سغنا دا الصبر والثبات الثبات. وقدم بنتي الشيخ أبو حمزة القرشي أياك المديس كوسو جنانودي باق طابت كانه وادري دوقي دا حكومة ودم دا مسلمين تاه قواس أو كجلي كفر يي يردد البابد هو وين وحوشة خص جارو الشارع قال المذا لبسان شارك أي المرتدين استوى إزدلتا كوسامي قار كم دا دولة دا هسي دا دولة دا قدر أي تركيا. فلم ننس يوما أن نقاعد مالنا ماي نال إلوبن العداد الدواقيد دا قدر يلسان مرتسوريد عيدا كمرين كأيتهاي حرن تلقاهو جاميا حملة السليب جاء كدن كمسلمين تخرسان عراق شام يا يمن، مالنا مائنا إلابن، هند واقيد قدر إهاين، كوي قرشيي، مال جلييك دبنفولي، مشروع وحها السحوات كعراق، لو قبدريد دبنلفوا أدي جرافي دذا، إيه سلبيين تا، كو او كودنا ونقضي أوكليا، نتدعالن كي يعرب ترك موحدين تا، مالنا مائنا إلوبن. إنا إيغو يهين كوبي مال جليا مشروعي سحوات كشام إيغو أدى إكساني إخوان المرتدين يو علوما سوغا بحي ندقال كنسيريذ أوعيين ندقالان كمسلمين تا مالينا ما ينان إلوبين إنا قوة داعمة حكومة الرافد دا دا العراق. دقال كي اذا كنا كاعلسونها. سدوا كنا اي مال حرس الجمهورى جا ومشركين تحت الرافد جا. أدون دنا هالمليار أو دولار كم رأيكن كأه. وحنا أرين كاسكدا شيء جورع مسلمين بدن إيا بروبرين تدل قاضى. عن بحذى إيا لغوما جع الدريجر جورتن كي وريجنت المقالة الزبداني لغوريجينو صيريدا. ما إله دون جرائم تاني. وحول بنو وقت أي صفقة تسليم مدينة الزبداني للنصيرين. ولن ننسى يوما جرائمكم ولكل أجل كتاب ما سند بكر <تصفيق> يُبَاعِدُنِي وكان يَفْصِيلُنَا عن بعضنا الْأُفْقُوْنَ الله تنو قرمون أي لعدي إسلام ق الهجرتين إن كيسة ترجمته تنا القبوب حاق أفق عربي جا إلا ومرعب مثابر تنا كان أي عهد تنا الصابن دجا حقيقة إن الداهسون أيكو آدن هر دنك داقال اي او دحايا مرتدين تا الشباب يا مجاهدين تا دولة حقوق <تصفيق> دا قرموينيه وحا اسكله جانالك مثابير ها تنه ديستيالكسو دوادا قيبتي كوباد اي تحانا مثابير قراغا اياكو بلاوي قرمدييسه سيده تن لغا بلاوي قرمدان دونا Al qaħidu da Somaliyya i marxaladeh i dala daga lanka dowla da Islamiga allaha iżdeyye. Laga billaaba kuda waqist i wilaya da Somaliyya illa laga so gara xiliga aynu taagan nahay. Allah yawo indisana ya tofiq yi tosnaan. Sida ay u somartay wilaya da Somaliyya marxalado ihyayral kaladuwan. Waxa sida awkalay tandimku ummaray qawab ihyayral kaladuwan. Si uka ga hor joogtada dowla da Islamiga in eso gartar ulkaan. Ama ugu yaraan ay heysho mayal ay saliga si ay wilaya kaga yegleilaan. ان inkaga bilaabo walaalayaal mowqifkii tanظيم kal موقف ee كالشباب <سؤال> adanaa maalmi imtixaan امتحان martey sham iyo isbahaysiga kooxaha isbahaysatay la dagaalanka dawladda Islaamiga waxaan isbahaysay kamidaha jabhada Julani al-qaadada Sham hore markii uu bilaawday dagaalkii u dhixiyay dawladda Islaamiga iyo kooxhii kale waxay ahaayeen inta badan ciidanka iyo hoggaanka al-shabab kuwa la safan dawladda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 haddii qaloosoo qoreey dowladda islaamiga ee iraakiishaan taa oo ay si wadajir ah u wateen ciidamada al-jabaab iyo dadka shacabka baa فلاقينتي يا ك هذا الكبار مرة ضيع الجلاد العين كدولة إسلامية يا مركي يجوه رئيسي وركشيا جا إنه ولا أعرفه أي فرتان جران كلو مقععب الطبقة يوميا الكرباء وحنا أيان كوه ستة سؤوس تبيها حضرنا بونبونية جولا متجاهن تدورة إسلامية سوا كلو حنا جران يا إنقار كمد هوجانك على صباح أيان كوانكي وحنا نحسس تأكد المركي أي صباح هذي كلماتي مد غير dowlada islaamiga ani wax ku sigtay inaan rumeysto wixii uu ayman kalimadiisa ku sheegay wixii uu ugu yiri hablo kaaso hana ka qaadan kan dooda qabo waxna kan isku dowlada islaamiga wax ay ku beeniyaan ama ay qurumeeyaan waxa uu ayman ku sheegtay kalimadiisa kadibna qaado go'aankaga waxaan ku qancay fikradiisa waxaanana maamoon kadib soo baxday kalimadii sheekh abu maxamed al-adnani ee uu marayd aha udrun amir al-qaada qadib waxa ay kala cadaaday wax wali ba waxa laakiin la yaab leh in وحاجر دا دياروه دي ادوه دي سميد كود موقف كيسكو ادان ارنتك اللوصنشام وحاوهامد راهدانك عينالا مسافانيه وحانسوه اياه حلقة اي ارنتكو بيشبته لكن محادا ايكا دي مركل لقوده واقي خلافه انتا اي نكسو قنا ندينا حلقة دي كوباد اتحانه مثابر اي استيالوا حلقة الباد اي اسبوعي شاء الله وجدت احمل تذكرا يذكرني بالفاتحين ودينا كان يعتلق بغداد يا شامة للمجد خالدة بيني وبينك حب ليس يختلق. بيستاهلها تنوحيمسو قرن قبيضه ببرامشينا. عنك قعد صلا إنوسي تهينكو كل مدوانا برنامج نوعا وكلاهي اتضباتك انسوا ادا وبعد اذا عد اسلامك عليه شريتين الله سيدا انا بتقليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم قد فرضت علينا الجهاد وأمرتنا بقتال المشركين فلنجاهدن أعداءك ما أحييتنا ولنقاتلن من عدل بك وعبد معك إلها غيرك لا نبتغي الله هم سوى رضاك اللهم فانصر عبادك المسلمين على أعدائك أعداء الدين اللهم افتح لهم فتحا عزيزا واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم ورص صفوفهم اللهم شجع جبنهم وثبت أقدامهم اللهم زلزل بكل من عاد المجاهدين في سبيلك وأدخل الرعب في قلوبهم واستأصل شافتهم واقطع دابرهم وابد خضراءهم واورثنا ارضهم وديارهم واموالهم وكلنا وليا وبنا حفيا واصلح لنا شاننا كله واصلح نياتنا وقضائنا وتبعاتنا واجعلنا لانعمك شاكرين واغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اخوكم أبو بكر الحسيني القرشي البغدادي